حبيب الله. حبيب الله يا رسول الله يا رسول حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله, يا رسول الله. يا شفيع الخلق يا سيد الرسل ہم سو یا رسو رہ سید يا ہم سویہ